2. استمع إلى الجمل وأعدها ثم اكتبها في دفترك هاجر المسلمون من مكة إلى المدينة جاهد الصحابة في الغزوات مع الرسول صلى الله عليه وسلم توسعت حدود الدولة الإسلامية في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يشتهر بعدله، تم نسخ القرآن الكريم في عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه، فتحت جزيرة قبرص وجزيرة رودوس في عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه،